لآل الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من الرحمن ش الرحيم you <laughs> موسوعه النابلسي ا ل ن ل ا ل و م الاسلاميه ي ت ل وهزي إليه ل بجدع ن خ موسوعه ا ل ي النابلسي ف و ق د ر ل ع ن ا فإنا ل و م ا ل ش ر أ ح د ا ف و ل ي ا م ي ه وقالت موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه ن I'm <laughs> sorry. you ل ف ض ي ا ل د ك و ر محمد ر ا ت و ا ل ن ا